وَانذِرْ نَفْسَكَ يَوْمَ يَحْذُهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْشَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَشَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَرْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَسُولا مِنْهُ الْجِبَالَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وذرسون لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الاصفاد سرادينهم قَاطِرَانُ وَتَغْشَاهُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ يَجْزِي اللَّهُ فُلَنَ فِحٍّ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَفَأَذَا بَلَغُوا الْغَدَقَ لَا فِي وَيُنْذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ